وَأَسَرُوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلْ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٍ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 وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذناه نتخذ ولتتخذناه من لدنا لتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمخه فإذاه وزاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عبده لا يستكبرون عن عبادته ومن عبده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسون يسبحون الليل والنهار لا يفتنون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 إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون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 فَإِنَّ التَّفَهُّمَ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ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 بل ما تعلها أولئك وأبائهم حتى قال عليهم العمر أ فلا يرون أن أتى الأرض نقصها من أطرافها أفهم الخالدون قل إنما أذرك باللواحين ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولا مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا ليقولن يا ويلنا انا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثال حبة من خردل أتينا بها أتينا بها وكفابنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكر للمتقين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 أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا ذا أنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنتم من اللعيلين؟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 ثم نكسوا على ربوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أُفِلَّ لكم ولما تعبدون من دون الله أَفَلَا تَعْقِلُونَ قالوا حرقوه وصرو آل هتكم إلكم فاعلين قلنا يا نار كوني برد وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدم فجعلناه من الأخسرين ونجئناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووَهَبْنَا لَهُ إسحاق ويعقوب نافله وَكُلَّمْ جَعَلْنَا صَالِحِينَ وجعلناهم أئمتين يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين.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 ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربهم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 ناهم في رحمتنا انهم من الصالحين ودنوا اذ ذهب مغاضبا فظنن الا نقدر عليه فنادى في الظلمات الا إله إلا انت سبحانك